إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدراك صلاة العشاء جماعة مع المسلمين يأتود من بيوتهم إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لكم إخوة الإيمان بالأجر العظيم بإذن الله يأتي المسلم للصلاة يأتي المسلم للوقوف بين يدي ربه فما أعظم الوقوف بين يدي الله وما ألذ الخشوع في الصلاة بين يدي الله وما ألذ التفكر وأجمل التفكر في آيات الله التي تتلى في الصلاة فحري بالمسلم أن يجعل من الصلاة محطة للاستزادة من الخير والطاعة والخشوع والتقرب من الله عز وجل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 اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يكون تحت لوائه ارزقنا بيده الشريفة شربة هنئة لا نظمأ بعدها أبدا فأنت القادر على كل شيء سبحانك وبحمدك يا رب حقق لنا أمانينا إخوة الإيمان في كل مكان لحظات يسيرة وتقام صلاة الإشاء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Aşhadu an muhammadan rasoolu allah Hayyana al-salah Hayyana al-falah Qad qamati al-salah Qad qamati الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستو أعتدلوا أستو أعتدلوا الله أكبر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 اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموابهم حق معلوم للسائل والمحروم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 ايمانهم فانهم غير منومين فما لي بتراء وراء ذلك فاولائك هم العدون والذين هم لاماتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قا دينهم على صلاتهم يحافظون اولائك في جنات مكرمون يا الله المنحمده ربنا, ربنا ولك الحمد الله اعظم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 غير المغضوب عليهم ولو ضار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 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله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 Allah <laughs> Akbar Samia Allahu limen hamidat. Rabbena waleka alhamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Allahu Akbar, Allahu akbar. Ekber. Samia Allahu liman hamidat. All oh. right. вам um. ترجمة نانسي قنقر